الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون على ظهوره ثم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 إنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنيء وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا غل وجهه غل وجهه مسودا وهو كظيم.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 تبوش هادتهم ويتسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرسون أم أتيناهم كتابا من قبله فهم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَا عَلَى أُمَّتِهِمْ وَإِنَّ عَلَى آثارهم مهتدون. وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه ماذير إلا إلا قال مترفوها إن وجدنا أبا وجدنا على أمة وإن على مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا مِنْهُمْ فانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي براء مما تعبدون تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سيهدين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 معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا, ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات اللي يتخذ بعضهم بعض الصخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أي يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا جعلنا لمن يكفر بالرحمن لمن يكفّر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة وعارج وعارج عليها يظهر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 الرحمن نقيض لَهُ شيطان فَهُوَ لَهُ وإنهم لا عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولين ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم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 فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على سراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون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 نِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءُوهُ بِآيَاتِنَا إِذًا هُمْ مِنْ حَاضِرُونَ وَمَا دَارِيهِم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 ولا يكاد يبين، فلو عليه أسرة من ذهب أو معه الملائكة مقتدين، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما أسفنا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا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 مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولم جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم, ولأبين لكم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 بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم القيب. هل ينظرون إلا الساعة آتى يوم بغدادا وهم لا يشعرون. الأخلاق يومئذ.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 وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحف من ذهب وأقاب وفيها ما تشتهي الأفوس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.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 بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 119. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون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 وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّا يُفْقِدُ وَقِيلَ لِي يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَٰئِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ